قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله التي أَخْرَيَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرزق قُلْ هي كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل نصتي يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش خير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل.